بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين كأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتهم من ذكر من الرحمان محدثا إلا كانوا عنه معرضين. فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْدَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إلَى الْأَرْضِ كَمْ آبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَة وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أنئس القوم الظالمين أو ما في الرعون ألا يستقون؟ قال رب إن أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا يطلق لساني فأرسل الإلهون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهب بآياتنا إن معكم فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل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 فثررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَ فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُونَهَا عَلَيَّ أَنْعَبَّتَ بَنِي إِسْرَأْنِ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 قال لئن التخذت إلىهن غيري لاجعلنك من المسجونين قال أَوَلَوْ جَئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأَتِبْهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْصَادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ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 هو أخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون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 إنه لَكَبِيرٌ مَّنْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا بُدَّ إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادين كن متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشربمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإن جميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل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 نضرب بعصاك البحر فانفلق فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم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 وأباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويثقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أي يغفر لي خطي. يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم وَاغْفِرْ لِي يَا أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ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 وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون كالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمين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 إن في ذلك لا إله وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أقوهم هود ألا تتقون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 وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بقشتم بقشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمزكم بما تعلمون أمزكم بأنعام وبنين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 لكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين أتتركون فيما ما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم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 أخذكم عذاب يوم عظيم، فعقروا هات أصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية، وما كان أثرهم مؤمنين، وإن ربك له والعزيز الرحيم. كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر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 وَلَنْ تَجِدُوا قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ أجر اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبَالَ الَّتِي الأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ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 سيهون بغتة وهم لا يشعون فيقولون هل نحن ضون أثب عذابنا يستعجلون أثرأيت إما تعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون